إن يوم القصل نيقاتهم ألي بعيد يوم لا نهني مولا عن مولا شيئا وهاهم ينظرون إلا من رحب الله إنه ان شدا ودقوا طبعا يودئون كان يغني في البطون يغني للحنين وهم اذا يئمون الجحيم ثم صدوا فانقرض لقد إنك أنت العديد الكريم إننا لا ترى ما كنتم يريد أن ترون إننا نتقين في مقال أمين إلى দু গোয়ূ বিনী নী গুলি বির দিন إلا يموت تجمونا ورقاهم عمام الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوض العظيم فإنما يفسرناه بذلك إِنَّهُ مُنْزَلٌ تَقِيمُ